Zahra Ayalah Minhuti Nuhin Nuhiich Ayalah Mismu Milo Nuhiich Ayalah Hussein Hussein Hussein Alwa Hussain Sarka бази энтес ало я халог кэл ома вал ахир хала лакин моса би хусия Hussain, Hussain, Hussain, Hussain, Hussain, Hussain, Hussain. Hussain, Hussain, Hussain, Hussain. Allah, abjai ala wa langadifina wa sasafi wa sasafi. Nishjaha لو بجي على باهم قاتي اللي بين مولجان وان كان بالله تسالو مين هو اعظم كلنا يبغى وانا ها مصيبه حسين. حسين. بارك الله فيك. ثلاث سنخات يا حسين وتالي وعباسان. رفوا عيدكم. وان شاء الله ما تطلعوا من هذا المجلس. الا حاجاتكم مقضية بحقكم البنين. يا حسين. الوداع الوداع فاطمة يامل بنين الوداع ما اسمح الوداع الوداع فاطمة يامل بنين نازتهم من الأربعة نازتهم الاربعه سالوها بالحزن حضرته ترب دفنوها بالحزن حضرته ترب دفنوها وين دي كل اربعه او دي كل ويجوا ليش نحسبها هيره ما شيعه كل فرد منهم حمل شيمه ابوه كل فارد منهم حمر جيمة أبو ما تتمهم ليش ما حضروها وويلة وويلة وويلة وويلة وويلة وويلة هو عباس الشهم حثمان ويلة وين جعفر وين حقد الله الوفي الحر الامين وين جعفر بن امير المؤمنين وين جعفر بن امير المؤمنين وين جعفر بن امير المؤمنين هم ليش ما شالوها واويلا واويلا واويلا فنع شطره رغوه البكي مصابهم الله يبا دم طفي الشاعر الاستاذ جابر الكاظمي هذه ام الجسم ع الشاطي سريع هذه ام الجسم ع الشاطي سريع استت سمر القناه احنا غوا ويله ويله غوا دي ام عباس حاج الطاهره انا ارهبك هلا انا ارهبك اللي قلب ظلت مسعيره كل عمر على البنين محيره كل عمر على البنين محيره وللاجل والفاجعه سن ماها واويلا واويلا واويلا واويلا يا شيال العالم احس او تبش عليك سكين ما اسمع احوت يقول عمي وينه انظر يا شيال العالم تبش عليك سكين يا شيال العالم وتقول عمي وينه يا شيال العالم وانك فتحى جفنا اوه يا شيال العالم يا شيال العالم وخلي لداحيف وخطي يا الاخو سعيد من يسرج الميمو من, من, من بعدك يا ابو فاضل خلي دحيف وخطي يا الاخو سعيد من يسرج الميمو يا ابو فاضل حبا اخويا يا أخو حباص يا اخويا حباص يا اخويا وياله سايلا تحمل كل محزون شقول مشاع المرحوم العضيه الجمر المهراني يا <تصفيق> عنك لعنك المحسوب مش اقول لها ترى خفرها على الدرب وان كفيلها يا ساعيه لعنك لها حييها قد رفرافت باسم طاح المصطفى والثقل وتعالت للسماء وتعالت للسماء أصواتنا جلجلت حضاؤها في الخافقين وعلى نهج الهدى أهدافنا ولنا حب الولى قرة عيد وستبقى معذنا آثارنا تزدهي أنوار ربك النير وإلى الدنيا بدى عنوالنا إننا للموحة لا س إلا لمر استغفر حسين إن لا لمر استغفر حسين إن لا لمر أنا إن أنا لمر إن أنا لمر أنا ما علح ذكر يا رب نحترم Amrak vazhibu kit yastar la churun la haybu hay hal arab bisahm hajra tubud na maftura wa سيدينا نخاك مثل البسمة أنك جبريل حمل حمة على جفاك صرخة أتفقى. فاطمة تقدمت والله أركان الهدى تقدمت والله أركان الهدى تقدمت والله أركان الهدى تقدمت والله